وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتِ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرْهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْثَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَثْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبَلُ مِنْ نَارِ الثَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِكٌ بَشَرًا مِنْ فَرْفَالِ بشرا من فلصال من حمأ مثنون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 قَالَ يَا إِبْلِيثُ مَا لَكَ أَلَّا تَقُونَ مَعَ السَّاجِجِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَثْنُونَ مع التفسير ومزلنا مع سورة الحج سورة الحج قال الله تعالى ورسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخوزنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون هذا العلاقة قوية جدا معنا الآية الأولى والآية الثانية في مظاهر ربوبية الله جل في علا حفظكم ربي قلنا في الأسبوع الماضي لما شرحنا هذه الآية في التفسير بأن العلماء قال ابن مسعود يبعث الله الرياحة فتلقح السحاب فتحمل الماء فتمجه ثم تمريه فأدر كما تدر اللقحة وقال الضحاق يبعث الله الرياحة على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء فتلقح وأيضا النخع قال تلقح السحاب ولا تلقح الشجر وقال الحسن في آخرين تلقح السحاب والشجر يعني أنها انها يعني السحاب يكون كما قال الله على الواقع حتى تمطر حتى تنزل الماء ولذلك قال الله تعالى فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فأنزلنا من السماء السماء هنا بمعنى العلوب والمقصود به السحاب المقصود به هنا السحاب ماء والماء منه الحياه كما قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي قال ماء يعني المطر فاسقيناكم وهذا رزق عا رزق عميم على الناس قال, قال فأسقيناكموه أي جعلناه لكم سقيا تلتمعون عليه وهذه كما قلنا بأن من نعم الله لا لنفعله على عباده المطر وإلا ففي القحط فيه ما فيه من الشدة والمشقة واللواء والفقر ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي قام الرجل يصرخ هو في صلاة قال له يا رسول الله هلك هلكت الأموال وجعل يعني أدعوا الله لنا بالمطر فلما رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس ما كان في السماء من قزعة حتى أتت سحابة فأظلتنا قال ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحياته تختل بالماء وهذه معجزة من المعجزات ولما جاء رجل علي بن أبي طالب يشتك القحط لأنه يشد حقا وقد دعى, الله وقد دعى النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم الله على, على قريش عندما كذبته واشتد نكيرها عليه واشتد عذابها على أصحابه قال اللهم سنين كسن يوسف فكلما على الظلم والطغيان وكلما حدث الأمر فيما فيه من البعد عن الدين يكون الضنك وتكون الشدة وتكون اللأواء والقحت والفقر لذلك قال سنين كسنين يوسف قال الله اجعلها سنين كسنين, كسنين يوسف فكانوا كذلك حتى أنهم كانوا يأكلون الميتة وينظرون كأن الدخان علىهم وهم ينظرون إلى السماء قال الله ممتنا على عباده وأرسلنا الرياح الواقح فأنزلنا من السماء ماءا فأسقيناكم ما أنتم له بخازنين وإن, وإن لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون وهنا في قول الله على وإن نحن وهذا للتعظيم والله قال على جل في علاء له الكبرهاء والعظمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى العظمة إداري الكبرهاء الردائي والعظمة إزاري فالعظمة لله جل في علاه قال واننا نحن نحي ونميت وامره إذا اراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه قال واننا نحن نحي ونميت وجاء بالتعظيم ليبين لك اولا في سباق الايات وسياق الايات كيف عظيم ربوبيه الله جل في علاه بتلقيح السحاب ثم نزول المطر ثم حياه الأرض ثم انبات الزرع والثمر كل ذلك دلالات عظيمات باهرات قاهرات على وجود رب الأرض والسماوات قال وإن نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون يعني البقاء, البقاء لله جل فعلا وكل من عليها يفنى كما قال الله جل فعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين هذا فيه تفسير خاص وتفسير عام في هذا الباب في قول الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين استخدام الرجل بمعنى تقدم واستخدام الرجل بمعنى أنه تأخر واختلف العلماء في سبب نزول الآية على قولين قول الأول أن امرأة حسناء كانت جميلة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان البعض يستقدم حتى لا يراها خوفا من الفتنة فيكون في الصف الأول وبعضهم يتأخر وينظروا من تحت إبطي حتى, حتى يراها فأنزل الله جل في حتى نتعبى الجميع بالمراقبة قال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين والسبب الثاني هو الأوجة وهو الأسد والأصح بأن أناس علموا فضل الصف الأول وكانوا من أحرص الناس عليه فازدحموا عليه وكان هناك من كانت بيوتهم قاصية عن المدينة وكانت بعيدة فكانوا يخشون فوت هذا الخير من الازدحام على الصف الأول كما قال الله العالى لا استهموا عليه قال فقالوا لنبي عنا بيوتنا حتى نشتري بيوتا قريبة من المسجد فأنزل الله دل في علام ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين يعني عول الأمر على نواياهم فهم بصدق النوايا أخذوا الصفوف الأولى وإن لم يكونوا كذلك وهذا اوجه وهذا الصريح وانما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى وقد يقال بالتعميم في التفسير ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين ولقد علمنا المستخدمين منكم بالتقوى والطاعات والصلوات والمستحبات بعد الواجبات قد علمنا هؤلاء فقد تقدموا الناس والله تعالى يقدم يقدم ويؤخر بالاعمال واعظم اعمال القلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا, يا معشى القريش لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس سلني من مالي مشئت لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا صفية لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي مشئتم الغرض المقصود قد قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فالإنسان يتقدم بما قدمه لله للا في علاه قال الله تعالى وأن تلكم الجنة أرثتموها بما كنتم تعملون فتقديمك على رؤوس الخلائق من الله دل في أولاه وما يكون إلا إلا بما قدمت لربك والله لا يجعل ما قدم له كما تأخر أو من تقدم وأسرع إليه كمن تأخر لما استأذن بلال فأزن له عمر بن خطاب وكان يجلس على البوابة أبو سفيان وسهيل بن عمر رضي الله عنهما فقام عمر بن خطاب فأدخل بلالا حتى قام أبو سفيان فقال هذا الرأى ه... هذا الاسود يق... يتقدمنا ابو سام مكه باسرها وسهيل كان كان من كبارهم كان سهيل اعقل وأعلم من أبي سفيان فقال له عبد اسرع الى الله فأسرع الله به عبد اسرع الله فاسرع الله به ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المتاخر المستاخرين ولقد علم المستاخرين الذين يستأخرون بالمعاصي أو بالتكاسل أو بعدم فعل الواجبات وإتباع الواجبات المستحبات وهناك تفسيرات أخرى قد نقول ولقد علمنا المستقدمين منكم يعني يعني في الصفوف الأولى بمواجهه العدو حزاء العدو قوم باعوا أنفسهم لله جل فعلا صدقوا ما عهدوا الله عليه وقوم يستأخرون يريدون الفرار كفعل المنافقين في أحد وفي غيرها ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك ويحشرهم تأتي إن شاء الله تفسيرها بعد الصلاة بإذن الله والسلام على أبدي الذين اصطفى على سيام النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمن وكرمي علينا مع التفسير وصلنا إلى قول الله جل في علا ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين عليكم السلام ورحمة وبركاته وبياننا معنا المستقدمين والمستأخرين وأعظم البيان في هذا الباب مع التمامي والكمالي الذي تقدم إلى ربه بالواجبات ثم أتبع الواجبات بالنوافل والمستحبات والمستأخرين الذين قد استأخروا عن طاعة الله جل في علام كالذين يؤخرون الصلاة عن وقتها كالذين, كالذين لا يلتزمون بالواجبات في الأوقات ولا يتبعون المفروضات المستحبات قال وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم هناك أمران هذه الايه فيها جمل عظيمه جدا في هذا الباب قال وان ربك هو يحشرهم طبعا قال وان ربك فيها فيها لفته عظيمه جدا أولا وان ربك ذكر الربوبيه ولأن المقام, مقام ولأن المقام مقام ربوبية ففيه علم الغيب وفيه أيضا الإحياء والإماتة فالمقام مقام ربوبية لذلك قال وإن ربك وفيها التشريف العظيم لنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم ربك أنت يا محمد وهذا تشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال وإذ قال ربك للملائكة وهنا قال وإن ربك يا محمد وهذا كما قلنا بيان لعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وإن ربك هو يحشرهم وهذه من قدراته وعظيم ربوبيته بأن الله جل فعلا كما بدأ الخلق بقوة وقدرتي يردهم ويبعثهم جميعا بقوة وقدراته الحديث في الصيحين أن رجلا من بني إسرائيل كان قد أسرف على نفسه فقال لأولاده إن أنا مت فاسحقوني فذروني وفي رواة جعلوا شطر, شطر ذلك في البحر وشطر في البر فأمر الله ما في البحر أن يأتي بما جمع وأمر البر أن يأتي بما جمع فاستجمعه فوقف عنده بين يديه ماثلا فقال له الله لا لا فعلاء ما حملك على هذا قال خشيتك لأنه قال إن قدر الله عليها لا ليعذب يعذبني والله قد بعثه سبحانه جل فعلا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاتا عراتا غرلا يعني غير مختنين قال الله جل فعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فائلين وأنكر على من أنكر البعث والنشور حينما قالوا حينما قال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثنه ثم تنبؤن بما عملتم وأيضا قال الله للعلى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة قال وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم سبحانه وجل في علا إنه حكيم عليم لبعانه عظمة الله جل فعلا في, في, في, في التفريق بين الناس وأيضا في بيان, بيان تفاوت الحشر بين الناس فمنهم من يحشرون زمر إلى ربهم جل فعلا مكرمين راكبين ومنهم راجلين ومنهم الذين يحشرون على وجوههم كما بيّن الله في غرم موضع من كتابهن قال احشوم على ودين صمًا وعميًا وبكمًا ماواهم جهنم كلما خابت زدناهم سعيرا ولذلك لما تعجب بعضهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمشاه في الدنيا على رجلي على قدميه يمشه في الاخره على وجهي يمشي في الاخره على على وجه وإن ربك وحشره إنه حكيم عليم سبحانه يضع الشيء في موضعه ويعلم المحل القابل للرفعة والمحل, والمحل غير القابل للرفعة فيضع هذا في موضعه ويضع هذا في موضعه يقدم هذا ويؤخر هذا يعطي هذا ويمنع هذا يرفع هذا ويخفض هذا سبحانه جل, جل في علا لذلك قال قل الله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون هنا الكلام على خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون الامر اختلف في الصلصال هنا على ما ورد عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عن الجميع وقتاده وابن قتيبه قالوا الصلصال هو الطين اليابس الصلصال هو الطين اليابس الذي لم تصبه النار وصلصال لانه إذا نقر اعطى سلسله لانه اوجف في الداخل اعطى سلسله وقيل هو الطين الصلصال هو المنتن وحق المنتن هذا يأتي بعد بقول من حماء مسنون لأن المسنون الذي مر عليه السنون وإذا مرت عليه السنون كان منتنا نعم وقيله الطين الذي خلط بالرمل والأول هو الأسد الطين اليابس الذي لم تصبه النار الطين اليابس الذي لم تصبه النار وأما الحماء فهو الطين المتغير الطين المخالف الغير المتغير وقيل الطين الأسود المتغير الريح وقد قال بعض العلماء هو الطراب تغير حتى صار, حتى صار, صار طينا قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون على العظيم ربوية الله دل في علاه فقد خلق الله ولما خلقه على هيئته ولم ينفق فيه الروح مر إبليس على آدم فنظر إليه وكأنه يعلم أن الفتنة ستكون فيه فدخل في جوفه كما ورد في بعض الإسرائيليات وقال من دبري فقال إنك, إنك لضعيف لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي, سلط علي, سلط علي, سلط علي أو قال إن سلطت علي لأهلكنك ولئن سلطت عليك لأفتننك أو قريب من ذلك فالغرض المقصود بأن الله جل في علاء سواه وأحسن سورته وخلقه فأحسن تصويره سبحانه جل في علاء ولقد خلقنا الإنسان من صلصار من حمي مسنون وسميه الإنسان من النسيان سميه الإنسان إنسانا من, من من النسيان قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم قال والجان العلماء يقولون الجان هو مسيخ الجن الجان هو لعطوه مسيخ مسيخ الجن كما مسيخة يهود قردة وخنزير وهذا القول قاله أكرمة عن ابن عباس الله عنه وقيل بل الجان هو أبو الجن وهذا أيضا ابن عباس وفرقوا بين الجن وبين الشياطين بأن الشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس وأما الجن فيموتون ومن الجن من هو مؤمن وكافر كما في الجن من المسلمون من القاسطون وأما الشياطين فلا الكل كفر ولا يموتون إلا بموت إبليس لا يموتون إلا بموت إبليس وقيل في قول الله في فعله والجن ما خلقناه يعني إبليس أيضا قال هو إبليس وهذا الذي قال الحسن وعطاء وقتادة قال الجن هو المقصود به إبليس والتفريق هو الأسد وهو قول ابن عباس التفريق بين الجن وبين, وبين الشياطين بأن الشياطين كلهم كفر وأن الشياطين لا يموتون إلا مع إبليس وأما الجن فمنهم من يموت يعني قبل ذلك ومنهم المؤمن ومنهم, ومنهم الكافر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار قال وآدم خرق مما وصف لكم يعني من طين صلصال قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل, من قبل من نار السموم ومن نار السموم قال ابن مسعود هي النار نار الريح الحارة وهي جزء من سبعين جزء من نار جهنم نعوذ بالله والسمون في اللغة معناها الريح الحارة وفيها نار لكن هذه النار لا دخانة له وكان قد خلق إبليس من أفضل النار ولذلك تكبر وعتى ولم يكن متواضعا لربه إذن الله في علامه وإذ قال ربك وهنا نسبة القول لله جل في علاء وهنا نسبة القول لله تصريحا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصار من حماء مسنود وهذه فيها دلالة على أن الله يتكلم سبحانه وتعالى بصوت وبحرف وسمعه الملائكة وعقلوا عن الله الذي في علاء ما أمرهم به وإذ قال ربك وهنا أيضا تكرار التشريف والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربك أنت يا محمد وهذه فيها تعظيم للنبي ولمكانة رسول الله ولذلك أن تترى أيضا بأن, بأن الله جل في علام قد أكرم نبينا وما أقسم بحياة أحد قط إلا بحياة النبي في الكتاب عندما قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويت عدلت صورته وسبحان من عدل الصورة وجعلها في أحسن ما تكون لما قال الرجل المسبل لإذاره للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دقيق الساقين قال خلق الله كله حسن خلق الله كله حسن فإذا سويت وعدلت صورته وأتممت خلقته ودعلته في أحسن سورة قال فإذا أستويته ونفخت فيه من روحي والنفخ في الروح الله أعلم كيف يكون لكن من روحي هنا الإضافة إضافة تشريف لأن الروح عين مستقلة بذاتها وقد بينا تكرارا ومرارا بأن المضاف لله دل في علاه نوعان يضاف إلى الله دل فعلاء إضافة معاني هذه إضافة صفر الموصوف مضاف, مضاف إلى الله دل فعلاء كعيين مستقلة كعيسة كالروح هذه إضافة تشريف إضافة مخلوق للخالق وهي إضافة التشريف. قال ونفقت فيه من روح والروح كما قلنا اختلف العلماء في الروح والنفس وإن كان الراجح بأنها إن كانت داخلة الجسد فهي النفس وهي أمارة ولوامة نعم. وإن خرجت فهي الروح وإن خرجت فهي الروح والله أعلم بها فهي جنس اللطيف لا يعلم به إلا الله جل في علاه لذلك عندما سأل اليهود عن الروح ماذا قال الله قال واسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا, إلا قليلا قال ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فقعوا له السيد الدين أمرهم بالسجود قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون هذا اعتمارا بأمر الله جل في علاه دلالة على أن أفضل الخلق هم الملائكة كما وصفهم ربهم في الكتاب لا يعصون الله ما أمرهم ويف ويفعلون ما يؤمرون فسجدوا كلهم أجمعون على التأكيد بعد التأكيد أنه لما أمر الله سجدوا تعبدا لله جل في علاه فكانت شريفا وتعظيما لآدم وفي آيات البقرة يثبت أن الله بين مكانة آدم للملائكة بالعلم وأنه فاقهم علما عندما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فرفعه بالعلم عليهم فدلالة واضحة جدا على أن الأصل في رفعة آدم عليه السلام أن الله صوره ونفخ فيه من روحي وعلمه الله فقدمه على الملائكة فسجد الملائكة طائعين لربهم متعبدين له مشرفين لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون تأكيد بعد بعد التأكيد كلهم وأجمعون لرفع أي توهم لكنه استثنى إبليس وهذا الذي سيأتي إن شاء الله في التفسير في الحلقات القادمة بإذن الله وفي الدروس القادمة نسأل الله جل في علام أن ينفع بذلك الفوائد المستنبطة رحمة الله وسعت كل شيء يسقينا الماء من السماء الجمع بين الوعد والوعيد في الآيات الجمع بين الوعد والوعيد لكن أين هي الجمع بين الوعد والوعيد في الآيات هذه فائدة ثانية الجمع بين الوعد والوعيد في الآيات أين هي يا رب امين الله امين يا سامح اللهم امين اللهم هذا ما رب اين الوعد والوعيد هنا في نفس الآيات هذه قبلها يا بشوان سنائم التي ذكرناها الان ان ربك هو الحكيم حكيم عليم طب كيف يا جهاد ممتاز بوركت لكن كيف اثبات الاراده لله اثبات الاراده لله جميع الايات تثبت ذلك وهناك ايه اخرى تثبت ذلك ما هي اثبات الاراده لله ممتازه عائشه نعم نعم وايضا التوفيق بين الخلق ممتاز يا سلفي الإحياء والإمادة, والإمادة والحشر والتمييز بين الخلق خلق الإنسان من سلصال خلق الجان من نار خلق الملائكة من النور كلها تدل على ذلك وإرسال الريح أيضا ممتزين بركتم جزيتم الجنة الفائدة الأخيرة فضل العلم والعلماء فضل العلم والعلماء نعم لو فيها سئلة اتفضلوا الجهاد يقول أمرنا أن نستعيز بالله من الشيطان الرجيم فإن كان التفريق بين الجن والأسد فكيف توديه الاستعاذة هم يتفقان وافترقان لكن الفرق بينهما أن الجن قد يكون منه المؤمن المسلم أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القرين قال أعناني الله عليه فأسلم فيتفقان وافترقان فتكون الاستعاذة عندما يتفقان تكون الاستعاذة عندما يتفقان نعم هذا جزء ان يقول في حق في حق لا عند مدح النبي أن, ان الله استغفر الله استغفر الله هذا خطا هذا سوء مع الله لا لا هذا سوء مع الله لا يقال بهذا نعم هل يرز انه قال في حق الرسول انه كفى كل من كان له يد الى ابو بكر لا, لا يقال ما قدرش وكفي وهذا خطا هذا سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نعم ابري يقول هناك فرق بين افراد اثار صفات الله صفات الرحمه لم افهم سؤالك يا ابو الوليد. الأخت لا تقول شفاء الله عفاء ولا ما يهم نسبة سلطة العادة الرضاعة المحامة خمس رضاعة نعم لقول عائشة لقول عائشة وهي قالت ما زالت تقرأ بعد موت النبي لم يبلغهم أنها نسخت تلاوة نعم والصحيح أن الرضاعة المحرم خمس رضعات مشبعة إذن أصل عدم, عدم التحرين الشياطين لا يمتون لقول الله لفعلها لأنه استجابها لدعائي قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وذرياته مثله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا يا وليد في زمن الحج لازم الحج معها لا لا يلزم مع الحج يعني ممكن يعتمر يعتمر في اشهر الحج ولا يحج ما قد حج حجه الاسلام رجل وضع امانه ماديه فالتجرى فيها بعض الرما قال الربح كله لصاحب الامانه هو قد خان الامانه بذلك فاستغفر الله ويستسمح منه وبعضهم قال هو ضامن المال وله شطر ربح والآخر له شطر ربح هذا الراجع الصيح حكم فيزة المشروعات البنكية فيها تفصيل حبيبي فيها تفصيل لابد أعرف مميزاتها وأعرف ما لها وما عليها فيها تفصيل هناك الفيز الذهبية وغيرها لابد أن يعطيني تفصيل عن هذه الفيزة نعم بقي الحكم بكلام عائشة يا ليلة قلت لك ذلك يا أمي كلام عائشة في الصحيح هو الذي يبين أنها بقيت كما هي حتى أن الصحابة ظنوا أنها لم تنس اختلاوة فكانوا يتلونها حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشاطين يتكثرون نعم يلزموا الحج قلت قلت قول عائشة يا استاذه ليلى قول عائشه يا امي هل اصرح متى ما مخلوقه نعم من اصرح رحمه الله المطر جزاكم الله خير